لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ماہ الله, الله بعد كل کل على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللهم لك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بختم القرآن الحمد بختم القرآن كبت عدونا وبسدت غزقنا وأظهرت أننا وكلما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد الصمد حمدا لا يحسيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغين نججنين وجمدين وعظيم سلطانك أن تحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا برحمتك واصرف شر وما قضيت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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تصلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم تقربنا <تصفيق> منا اللهم لا تشوي خلقنا بنا اللهم لا تشوي خلقنا بنا اللهم لا تشوي خلقنا في مع الابراء يا عزيز ويا غفار اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه اللهم متعنا نظري وجهك الكريم اللهم امتن علينا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم امتن علينا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعين اللهم تب علينا من الذنوب وخيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد فنحن المذنبون المقصرون لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوب ولكن هي الرحمتك يا أرحم ولكن رحمتك أوسع لنا فارحمنا يا أرحم الراحمين فارحمنا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم نرفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ويحنا ما اغرنا ويحنا ما اجلنا ويحنا ماذا يراد بنا واي خطر ينتظرنا ويحلنا إذا فتشت أسرارنا وشهدت أبداننا ويحلنا ماذا يراد بنا وأي خطر خطر ينتظرنا كلما كبرت ذنوبنا زادت سيئاتنا كلما كبرت ذنوبنا زادت سيئاتنا ألا نستحيي من ربنا ألا نستحيي من ربنا كلما كبرت سادت سيئاتنا ويل لنا إن لم يعاف عنا ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبا علمتها لم يعلمها الناس اللهم اغفر لنا ذنوبا عن امتهى ولم يعلمها الناس اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا كلها اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل هم منا هذا الجلال والإكرام اللهم انصر المسلمين في كل مكان الله مص المسلمين في كل مكان الله م ح الأقص دنس الود الملاعين اللهم مح الأقص من دنس الود المنعين الله مَصر المسلمين في رز الله مَص المسلمين في صوريا كلهم معينّ ونصيرا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم اللهم تقبل شهيدهم اللهم مداوي جرحهم اللهم مداوي جرحهم, جرحهم اللهم دمر اليهود تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا ولا تغادر منهم صغيرا ولا كبيرا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب اللهم اهد بنات المسلمين اللهم ارزقهم التقوى والإيمان اللهم بعد عنهم المعاصي والفجور اللهم بعد عنهم المعاصي والفجور برحمتك يا أرحم الراحمين مِنْ نِعْمَةٍ أَمْثِلْتَ بِهَا عَلَيْنَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرُنَا وَكَمْ مِنْ بَنِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرُنَا فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرُنَا فَلَمْ يَحْرِمْنَا صبرنا فلم يخزلنا يا من رأينا على المعاصي فلم يفضحنا يا من سيخ لم يفضحنا يا صاحب كل نجوى ولا منتهى كل شكوى يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجا انا اذا انقطعت الاسمام الله ثم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآفرنا ولا وأرضنا وارض عنا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ولي الإسلام مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم من بناها المسجد. اللهم ارحم من بنا هذا المسجد والقائمين عليه اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم تقبل منهم الحسنات وتجاوز عنهم السيئات يا رب العالمين اللهم وفق القائمين على هذا المسجد يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى أصحابه والتاب